بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنه جدا بهديه واتسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ذكروا إليه خبصان قال أيكم من مدعين فإذا أما من, من مدعين هذا وجه أو يسكت فإذا فكر وتكلم أحده ما قدمه أنه إذا تكلم أحده ما طوبال الآخر قدمه وقدم السابقه في الخصام قدم السابق� في الخصام والمدعي للبدء بالكلام وقدم السابقه في الخصام والمدعي للبدء بالكلام شخص سبق واجاء وتكلم له بضعك ومن سبق لما سبق إلى شيء فاحقبه الغالب أن السابق ونه هو المدعي فإن spelث حتى يجب Go يقول لكم المدعي ويجزء أن يسقط فمن سبق بالدعوة قدمه هذا من سبق بالدعوة في كلها قدمه كما قلنا وقدم السابق للخلصاني والمدعي للبدء ذي الكلامي فإن له حكم له عليه فإن أقرى قال لي عند فلان عشرة ألاف ريال بسبق كذا بيع دين وحرر الدعوة ولم يأذني قال له ماذا تقول فنعن له علي في ذنة عشرة آلاف ريان قال أقره وأديه أو يقول لخشم أطالب لأنه طالب خشم بالأداء فقال أردي وطالبه لأنه أديه هذا الإقرار إذا أقر إذا أقر أخذ بإقراره لأنه ما في أقوى من شهادة الإنسان على نفسه وإذلك قلنا الإقرار فيه بالأدلة لأنه ليس هناك عاقل يشهد على نفسه بالضرر و... لما شيوخ انشرو يشرخني والله رجل واقر ومن ما يحكم عليه الا بالشهود فاقر المسكين فاخذه شرخ من قال رحمك الله من شهيد عليه كيف تحكم علي بدون شهود قال شهيد عليك ابن اختك خالتك يعني انت شهدت على نفسك ابن اختك قال هو نفس الرجل قام يشهد عليك ابن اختك ابن اخت خالتك معنى أن الإنسان لا يوجد أصدق من شهادته على نفسه ذلك قديرها الله في أعظم الأشياء وهو تفشيده سبحانه وتعالى قام الفدده على عباده فإذا قرقا نعم أخذ بإقرار وسيأتي مع مسائل لإقرار وإن أنك أطار المدعي إن كان لتبينت من سأحذرها إن شئت قال لا أبدا ليس له عندي شيء ليس أنكر أن يكون الأرجاء أنكر أنه مستدان أنكر أن يكون في ذنة شيء قال للمدعي ألك بينا قال يا رسول الله يدئني وأنا احتفرتها فقال له النبي وسلم ألك بينا قال لا قال إذن يحذف خصنك قال يا رسول الله الرجل رجل سوء يقول له ألك بينا كما قال صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث العباس رضي الله عنهما أن هلال أمية بن أمي قد فامرأته بشريك من سحناء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألبينا أو حد في ظهرك البيّنة مأخوذها من البيان وهي الوضوح وتعرفها في الاصطلاح ما يبهر الحق ويكشف ما يبهر صدق الدعوة ويكشف الحق هذه البيّنة تشمل الإقرار والكتب والأيمان والكتابة والأيمان والحجج التي اعتبرتها الشريعة ألك بيّنة هذه تقال للبر والفاسد أي شخص يدعي مطالبه بالبينه إذا انكر الخصم ولو كان من اصدق الناس لان الاصل هذا الذي دلت عليه والمدعي مطالب بالبينه وحاله العموم فيه بين والمدعي مطالب بالبينه يعني مطالب بالبينه ده وحاله العموم بالبينه اي ولو كان من اصدق الناس ولو كان من اصل حناس واعلم الناس فكل كما طُلبت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطلب منه البينه فان أبا المشكلة قال هنا يقول إذا أنكر طالبنا لخصم بالبينة طيب إذا فكت ما أرده لا عليه ولا قال لا نعم ولا لا قال له فلان له عليك نزلت عليه الشكينة واشية الرحمة ما هذه كلامه يا فلان أجد ما أرد أبا وامتنع ماذا نفعل ومن أبا إقرار نوم كارا لخصله كلفه إجبارا فإنت ماذا فلقى لذنق بي بلا يمين أو بها وذر تضي إذن نقول له أجب ويزمه القاضي بالجواب ويحاول أن يزمه بذلك فإذا هذا الإقرار أو الإنكار كلفه بالقوضة إذا أباه فإنه يحكم عن القاضي وذلك يسمى بالنكون فضى به وثبتت به وعلل به الأعلم رحمه الله عمله بيقضاء بكل لأن سكوك يدل الاعتذاره لأنه أعطي المجال أن ينكر فلم ينكر فدل هذا على أنه متهم بما في فيوأخذ على ظاهره مهن فإن الله سمعها وحكم بها أخذرها شهود قال نعم عندي غينة قال أخذرها يحضر الشهود شهده سمعها يجب على القاضي أن يسع منه ولا يسكن بعلمه ولا يحكم القاضي بعلمه لا يجوز القاضي يحكم بعلمه إلا في المسائل المسائل التي تستثنى ويجدها ويقضي بعلمه فلو كان يعلم أن هذا الشاهد لا تقبل شهادة وجيء به في قضية وقل له فلان مثلا يشهد فنظر فيه وقال هذا أنا لا أقبل شهادة ومن حقه لأنه يعلم فيه جرحة لذلك قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء وستشدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجوا من رأتان ممن ترضونا يعني يكون يرضى هم ولذلك لما أتى الشخص عند إياس رحمه الله بشاهد ولم يقبله إياس قال له لم ترد شاهدي شاهد رحمه الله قل إياس مهار قال يا هذا إن الله تعالى يقول ممن ترضونا من الشهداء وإني لم أرضى شاهدك وإن هذا في بعض الرواية لست من أرضان فهذا يدل أن من حق القاضي نقل بعلمه وفي الشهود يحكموا قاليدنا يعلموا منهم باتفاق العلماء يعني يحكم إذا أعلمهم بالتذكير قبلهم وذكرهم وإذا أعلمهم بالجرسى وردهم وفي سواهم مالك قد شددات من الحكم هيد غير الشهداء طبعا هو ندب الجمهور وليس خاصا من المالك لكن عن المالك فالشاهد من هذا أن قضاء القاضي بأني لا يجوز الدليل على عدن حكم القول عليه الصلاة والسلام إنكم تخفصينونا إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحنا بحجية بعض فإنما أقضي أنا نحمل مما أسمع فالهذا على المقاضي يحكم بما يسمع وفي الصحيح الحديث المعنفاسة رضا الله عنهما لما حدث اللعام بين امرأة أوينر وأوينر قال صلى الله عليه وسلم انظروا إليه فإن جاءت به خدل جساقين أخمش أورق مثل ما ذكرنا في اللعاء قال فقد كذب عليها والولد ولد وإن جاءت لي على صفة كذا وكذا فإنها فقد صدق عليها وهي زاني فأراد الله زن جاءت على صفة من اتهمت بالزنى معه العياب بالله فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجنا أحدا من غير بينة لرجنت هذا فجل أنه علم وطنع على ذلك وجاء بالبينة والدليل واستقر عنده واتضح إنها جانية قال إذا جاء في عرصة هذا من الوحي لا يمكن أن يقبل به ومع ذلك لم يقضي علمه فدلعن أن القاضي لا يقضي بعلمه وإن قال المدى إيماني بينا أعلمه الحاسم وأن له يدين على خصمه عاصمة جوابه قال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين أعلمه أنه ليس له إلا يمين من الخصم هكذا قضى رسول الله سبحانه فإن سعر إحلافه أحلفه وخلف بينا ما يشرفه قاضي مباشر أقوله ليس لك إلا يمينه حلفه قال حلف فإن طلب إحلافه حلفه, حلفه. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي لأن النجسة في حكم القضاء ينبغي على ما ذكرنا أنه ينكر بعد يطلب من الخصم بينا فيتعذر عند وجود بينا أو يقول لا بينا عندي وأسألك أنت ويقول له ليس لك إلا يمين قال إذا يحلف اليمين أقبل يمينه إذا قال أقبل يمينه يحل فإذا صدق وحلف قبل يمينه فهي يمين زيدة وترد ولا تقبل وهي في غير موضع لأنه موضع يطلب عن قاضي نعم. وإن لسن قضى عليه فما ذكرنا نعم. فيقول ان حلفت وإلا قويت عليه فإن لم يحلف قضى عليه كما ذكرنا ومن ادعى اقرارا وانكارا لخطمه كلفه اجبارا فام ماذا فليطالب قضيب لا يمين اظهر بضبط يقين له حلف الخطم يمينا تزاد اليمين مع اليمين واليمين مع بمثابه الشاهد فتكون اليمين مع اليمين جابره للبينه نعم واذا حدث اليمين فيقوم بها ولم اليمين مزيره للحق يعني دينا رحمه الله قوة اليمين وإعتبارها في إسقاط الدعوة أنا مدعى عليه ولكن هذا الإسقاط لا يقلد إسقاطها من كل وجه بحيث لو وجد الشخص البيّنة ووجد من يشهد له فإنه وحينئذ لو أقامها بعد ذلك سمع منه لكن في إشكال عند العلماء إذا قل له ألك بيّنة قال ما ثم حنث الخصم ثم جاء بالبيّنة فهذا في شبه عروف عند العلماء رحمه الله فيها تشفير تكلم عليها الظلماء ولكن حاصلنا وقال أنه إذا وجد العذر تقول ما لي بينة كان ناسيا فتذكر أو كان لا يعلم أن شخصا حضر ثم تبين أن فلان حضر ونحو ذلك من الأدلة أو قال له إني أشهد ما أقر عندي فلان أنك أنت عطيته ونحو ذلك هذه بينة يجعلها فإذا كان نفيه له وجه وله عذر في قبل وإلا فلا معه قال ولا تصح الدعوى الا ان حقات المعلومه لا تصح الدعوى مجهوله ولا تصح الا ان استوفيت الشروط من الوضوح والبياض وتكون بالجزم ما كنت اشك اظن أن لي فلانا عندي ان لي على فلان كذا بل بل قل لي انا فلانا كذا محره تحقق الدعوى تكون دعوى محققه والمدعى فيه له شقان تحقق الدعوى من الدياني يضيق تكون على يقين وعلى على بينه شك وتردد ما الدياني يبين السبب يعني 1000 ريال دينار اللي عليه في البيع ويصف سبب السبب الموجب لهذا الحق نعم اذن انا مستقر من عفيفه المحرى لا هذا تقدم معنا في كتاب الخضاق وتقدم معنا في الوصايا في نص وصايه من تقدمت, تقدمت, تقدمت لله ان شاء الله سنعود اليها بعد ما ننتهي من الكتاب ده الفورماتز تمام انه اذا كانت المجهوله كانت من جنس المقبل بين المجوف لكن الاصل أن تكون معلومه كما ذكرنا تحقق الدعوة مع البيان تكون هذا شيء معلوم معني. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو بيع ربنا فلا بذل من ذلك شروطك نعم إذا كانت المرأة ادعت هو ادعى هو عقد المكاح يأتي كل هذا ثيانة للقضاء بالفاسد لأنه قد يدعي عقد نكاح وقد يدعي بيعا فاسدا فإذا كان العقد عقد المكاح وعقد البيع فاسد لا يصح يقاضي أن يبذل عن بدفع الثمن ولا يصدق أن يلزم البائع بدفع المثمن إلا بعد أن يتدي أن العقل صحيح هذا وجهنا نلزم ببيان الشروط التي توجد ذوال الريبة في العقل نعم وَإِدْدَعَتِ الْوَأَصِمِ لِسَاحَ رَجُلِ لِضِقَرَبِ نَفَقَةٍ أَوْ مَهِلٍ أَوْ نَحْوِيٍ مَا سُنِعَ الدَّعْوَاهَا نعم هذا كما تقدمه وهو في لأنها إذا ادعى ذلك سنعت دعواها ثم بعد ذلك الرجل إذا نفع أن إنها امرأة تقام طبعا تقيم الدليل على ثبوت النكاح وإلا لا أكبر منها مطلقا تقول لها كل امرأة تقول الله لي على فنان فقط كذا وكذا طبعا هذا محلو إذا أقر وخدث له ذلك نعم. فإن لم تتعي النكاح لم تقبل نعم وإن اتعاد إذا ذكر وخدده وفي ذلك يعني قال لي مثلا عشرة آلاف ريال قالت لي عشر ثلاث عيال نصف, نصف ميراثنا أخت فلان الذي توفي ميراثنا مثلان الذي توفي وهذا قانم على أموار فلان وريد أن يعطيني مالي بيانا في الدعوة بيانا صحيحا بيانا في الإيرت وسبب الإيرت قالت أنا أخت ولي النص توفي وما ترك إلا ابن وإلا مثلا ابن عم وعلى أخته وأخت الأخت لها النص ابن العم الباقي تعصيبا فبينت سبب صحيح ووالله حتى تقبل دعوها نعم وتعتبر عدارة الدينة في بعض المضاطنة تعتبر عدارة الدينة لا يقبل من الشهود إلا العدول كما قال تعالى اشدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتين ممن ترضون من الشهداء فقال ممن ترضون والفاسق لا يرضى وكذلك أو إذا ترضى عنك إن الله لا يرضى عن قوم الفاسق فإذا فإذا ينبغي أن يكون ممن يرضى كذلك أيضا دل دليل أيها الشجراء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقا بنا بأن تتبين على أن الفاسق لا تخبر شهادة بمقال فتبينوا أي فتتبتوا ولا تعجلوا بقول فلو كان خبر الفاسق مقبولا بحكم به مباشرة وما أمرنا بالتريل فدل على خبر الفاسق لا يقبل مباشرة والفسق سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال يجب رب الشهادة إلا في أحوال مخصوصة هي شهادة أنت الفصار إذا وجد الموجود سيأتينا إن شاء الله في دب من تقبل شهادة ومن ترد يكون من العجول عدالة كان ظاهرةنا وبعضنا إذا كان مسلما فظاهره نقبل منه عدالة الظاهرة كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدونا هذه العدالة الإسلام الظاهرة لكن العدالة الظاهرة والباطنة يعرف حاله ولذلك لا يقبل تقبل شهادة الشاهد حتى يشهد ويزع حتى يزكى إذا زكي قبل الشهادة إذا كان يقاضي لا يعرفه وذلك جاء رجل لعمر الخطار وشهد عنده فقال لعمر لي لا أعرفه في ذبواتني بمن يزكيت فجاء برجل قد تعرفه وقال نعم لما تعرفه قال بالخيف فقال هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه قال لا قال هل سافرت معه قال لا قال اذهب فإن هل عملته بالدينار والدرهم الذين يستدلوا بهما على صدق الرجل وكذبه قال لا قال اذهب فإنك لا تعرفه إذا ما, ما كان هناك أمر حتى التسكي لا تقبل إلا ممن هو أهل فإذا لا تقبل العدالة إلا ظاهر وظاتم وأما الحنفية رحمه الله هذا ماذا بالتنهور الحنفية عندهم أي مسلم يشهد تقضي شهادة من صلى صلاتنا دبح لبيعتنا واستقبل قبلتنا أخذ ذلك العمومات ولكن هذا ضعيف يقول الشيخ الإسلام من ربه الجميل يقول من قال إنهم يقول إن الأصل المسلم عدالة قال من قال ما أصل العدالة فهذا ضعيف إن الله تعالى يقول حملها من يسان إنه كان ظلوما جهولا أصل ذي ظلم الجهد حتى يذكى بالإسلام أن تأتي العدالة تزكية زائدة على التزكية العصمية ولذلك الوصف ليس وصف مطلق الإسلام إنه هو وصف زائد يحتاج إلى تزكية لا تقبل إلا ظاهرا وضعبا هذا مذهب الجمهور وأيضا إمام النور بيناقش استدلال عنديا أن هذا الوصف الزائد هو الذي قصد عشاء لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فخصص والشهداء نصبون ولكن قال ممن ترضون هذا يدب على أنه وصف زائد نعم ومن جميلة عذابته سأل عنه سأل عنها. هذه مسألة يعرف من مسائل الشهود وهذا باب من أجمل الأبواب في كتاب القضاء أن يكون بالقاضي رجالا مخصوصين يعتمد عليهم بعد الله عز وجل فيكتب إليهم سرهم باسم الشاهد ونصده وموضعه وعمله وعنبه ثم يُعذن هؤلاء الشهود أن يسألوا في عمله ويتحرّوا عنه حتى يعرفوا صدقة من كذبه كل هذا كان صيانة للقضاء الإسلامي وهو موجود في كتب العلماء التنبيه لأنه على اختلاف نظاهبين الإمام الخصار في كتاب عدد القضاء شرح عدد القضاء مدى عليه وبيّم أصوله من حنفية وكذلك المالكية تكمن عليه الإمام بن فرحون بالتبصرة وكذلك تكمن عليه الإمام النور بأنظر الكلام في الأدب القاضي في الحاول الكبير وتكلم علينا من نوع أيضا من الشعبية في الغوضة وكذلك الحناد الذي تكلم علينا من قدام المغني والمفلح في المجدع هذا كان مهم فقط أن يرسل إليهم سرا دون أن يعلموا ويسألون عن الرجل ومن هل تقبل شهادته أو لا فإن تعذر وجود العدول أو كفر الفص قبل أنت الفصار كما ذكرناه وهذا قرر ولعند الشيخ سنتين ابن من الفحوم غيره نعم وان كان مع ذلك رضوا عمد بها كما ذكرنا انه هذا يعلم بالشهود عداله وجفاه نعم وان دار حكم الشهود كلت البيينه به وانظر له ثلاثه طلبات قال حين ديينه قال احضر بينتك جاء جاء شاهدا وشهد أن فلان اعطى فلانا عشرة 10000 ريال قال الخصم المشهود عليه هؤلاء الشهود كل الإثنان أعداء لي وأنا أجرح يقول له القاضي أثبت لي هذه الأداوة يقول له أنظرني يعطي مهلة ثلاثة أيام يذهب ويبحث ويأتي بشهود أنه حصلت قصوم بينه وبين الشهود الذين يشهدوا عليه هذا إنهان ينهله لرب الشهادة التي عنه قال للقاضي ان الشاهد الأول هذا شريك لفنان في الشريك شريك لفنان في هذه الأرض وله مصلحة قالوا أثبت لا تقل إذا أنهلني حتى أحضر شهودنا وسيأتين إن شاء الله قوادح وما يضعن فيه في شهاد الشاهد الشاهد هنا أراد أن يضيع أن المشهود على المحق أن يدفع ولذلك أمر عنه الخطاب رضا الله عنه أبا نصى أن يلهم والخصم ويعذر هذا العبار حتى يمكنه من دفع الشهاده عن نعم وان المدعي ملزمه وان المدعي ملزم بالخصم نعم فان لم يخلاف خلال مده المهله فان لم ياتي نعم فان لم ياتي بينه حكم عليه فترى ايضا ان الاصل مبينه مضيه زكيه وعدلت وثبتت شهادتها وصحت تحكم بها فلا تعطل ولا رد للاحكام وإن حال البيينة طلب من المدعي تذكيته وإن جهل القاضي حال البيينة طلب من المدعي تذكيته وقل له احب الله ادعى أن فنان زنك أو قذف بالزنة والعلم وقال له احمر الشهود احمر الشروط قال يمهلوا يمهلوا, يمهلوا يعطي خاطعا خاص بالشروط ويمهله ويفي فيها عدلان يشهدان بعدالته نعم يكفي في تذكية عدلان إشهداني بعدالتي يعني بعدالة الشاهد أو عدلاني إشهداني بالجرحة نعم ولا يقبل في الترجمة والتذكية والجرح والتعريف واللسالة إلا قول عدلي نعم هذه الشهادة على أنها شهادة ما ذكر رحمه الله وهي و... ولا يقبل في الترجمة في الترجمة ترجمة كلام الشهور مثل لو كانوا على لغة لا يعرفها الإنسان القاضي لا يعرفها القاضية للمترجمين في يشترط فيه المتعدد العدد هذا مثل أدد المترجمين اختلف فيها على قولين بناء على المسألة المشهورة هل الترجمة شهادة أو خبر نقول خبر كفى فيها فيه الواحد هذا يختار الشيخ الإسلام التيمية وطائفة بناء المترجم المخبر وحينئذ يكفي فيه لا يشترط فيه التعدد واحتجه بزيد رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مرة تعلم لغة اليهود واكتفى به صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم. والتذكية والتذكية يعني يكون الشاهد مجروح أو يكونه عدل لابد أن يكون فيه شاهدين أن يكون ذلك من شاهدين على أنها شهادة وإذا كانت خبرا فما هو الظاهر يكفي فيها تعليم الواحد والتعريف والتعريف امرأة جاءت الدعي عليها على شخص جاءت تدعي لنا فلان وفلانة الزوجة فلانة طيب هذه المرأة في يعرف القاضي لنا فلانة يأتي اثنان فلان من محارنة يشهدان لنا فلانة بل فلانة هذه الحاضرة في ميجس القضاء فلانة بل فلانة والرسالة إلا قوت عدلين والرسالة كذلك إذا كتب القاضي للقاضي وسيأتينا لابد أن يكون بشهادة العدلين ويذكرون على الغائب إذا ثبت عليه الحق ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق هذه مسألة خلافية هل يحكم على القاضي الغائب القاضي على الغائب أو لا يحكم عليه فمن قال بأنه يحكم عليه احتجوا بحديثهند رضي الله عنها وعرضاها أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل الشحيم من السيك أفآخذ من المال قال خذ من المال هنا يكفيك ولدك بالمعروف فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان وهو غائب طلب العلماء <الجنة> رحم الله في هذا الحديث هل هو فتوى أو قضاء إذا قلنا إنه قضاء فهو حج في جواز الحكم على القاضي عن الغائب حكم القاضي على الغائب ولذين يقولون بعدم جوازي يقولون هذا فتوى النبي صلى الله عليه يكون مفتيا وتارك أن يكون قاضيا وتارك أن يكون قاضيا وهذا ما يعرف بشخصيات الرسول من أنفس الكتب التي كتبت في ذلك كتاب لنا القرافي رحمه الله الإحكام في تمييز الفتاة من الإحكام وضيان الصرفات القاضي والإيمان تكلم فيه على شخصيات الرسول الذي ذكر هذا الحديث وخلاف الغلمة في إيمان وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلسي الحكمي وعسى بزيينة لم تسمع الدعوة ولا زيينة إلا بعد طلب مخصم لكي يجيب أن يقف معه ويخاصمه لأمن يمكن تضوره إذا لا يحكم عنه غائبا وهو في نفس المدينة حاضر اللي اذا كان من الحضور والغصر والتخفه هذه نفسه انا مش سامع اقول ها جواقت عنده هنا ما اجى من عند جواب الله عليه صلى الله وسلم وجارت ان نبيه